بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله متفرد بالكمال والبقاء والعزم والكهياء الموصوح بالصفات والأسماء والمنزه عن الأشباء من المباراة. الذي سبق علمه في بريته وحكم القضاء من السعادة والشقاء واستوى على عرشه ضيق السماء صلى الله وسلم وبرك على الهادي إلى المحجة البيضاء والطريقة الغرواء محمد سيد المرسلين والأنبياء وعلى آله وصحبه الطاهرين على أدقياء صلاة وسلام وبركة دائمة إلى يوم اللقاء أما بعد فأحمد الله إليكم الذي لن علينا بمشي هذه اللقية وهو للحمد أهل سبحانه جل في أولاه هو المجلس الذي عقد في هذه الدورة والذي أسند إلي فيه تقديم مادة النعو كنا قد توقفنا فيه في المجلس السادف بعد أن أتينا على ما يتعلق بهذه المقدمات الأولية والمقامات التمهيدية التي ينتوصل بها إلى فهم الطريقة الكلية في نظر هذه العلوم عمومة وفي علم نحو خصوصا تكلمنا عن المبادئ العشرة التي لزاما على طالب العلم أن يقف عليها كلا متكاملا وأن لا يتنكب منها مبداءا دون مبداء لأنها هي الطريقة الموصلة إلى فهم هذا العلم على حقيقته التي وضعها عليها أهله وهذا ما يعرف بالاصطلاح لأنهم عرفوا الإصطلاح في الإصطلاح لأنه اتفاق ضائفة مخصوصة على شيء مخصوص متى أطلق ذلك الشيء إن صرف الذهن إليه ضائفة المخصوصة هم المحاة ضائفة المخصوصة هم المحاة لجل هذا عمدنا إلى التطوير قليلا في تلك المقدمات والله الموفق للهاتف السعين قل المعظيم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن أبا واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على رسول المنتقى وآله وصحبه ذوي الدقاء وبعد فالقصد بذى المنظوم تسهل منثور ابن آج لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نقر والله أستعين في كل عمل إليه قصده وعليه متكل إن الكلام عندنا فنح باب الكلام إن الكلام عندنا فلتستمع فظن مركب مفيد قد وضع أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول اليعرق فق ما قفوا وبحروف الجر وهي من إلى وعن وفي ورب والبواعلى والكاك واللام وواو والت ومذ ومنذ ولعل حتى والفعل بالسين وسوف وبقد فأعلموة التأنيث ميزه ورد والحرك يعرف بأن لا يقبل اسم ولا فعل دليلا كابلا أننا قد مجلس السعاد في برجمة ولو محتضبة ومختصرة حول ابن ألبا المزمري الذي يكون الذي من أهل البلد هذا و بعد ذلك ندخل في مقصول شرع هذه المنظومة ونسلمه في قمه الله سبحانه وتعالى قال ابن أبا واسمه محمد الله حيث به أمري أحمد وصل لي على الرسول المنطقة وآله وصل لي إلى المنطقة قول الناظم رحمه الله وصل لي على الرسول المنطقة قلت قال الناظم رحمه الله مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذو اتقى مصليا حال من قوله أحمد وقال قبل قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد أي أحمد الله عز وجل حال كوني مصليا على نبيه أحمد الله عز وجل حال كوني مصليا على نبيه ومصليا اسم فاعل من صلى ان قاعدة أبو باعي من جهة الصياغة باسم فاعل منه وبقلب حرف المضارعة فيما مغمومة وكسف ما قبل الآخر يصلي يصلي مو صلي فلما تكسر ما قبل الآخر فإنه يصر بذلك اسم فاعل وإذا أردت أن تثي منه باسم النفعول فإنك تفتح ما قبل الآخر تقول معتكف رجل معتكف في معتكفه Muretekafu, għasmu froodin, għan muretekifu, għasmu fajin, għadehi kajedat hopu baji, għama taupja. Għamma kajedat hopu baji, għama taupja, għama taupja, għama taupja, għama taupja, għama ومشروب وهكذا قوله مصليا هنا أفرد الصلاة دون السلام أفرد الصلاة دون السلم والصلاة مقصودها اولا وآخرا على الصحيح مما ذكره العلم وهو قوله أبي العالية قياحي فيما نقله عن البخاري بصحيحه أن الصلاة من الله على النبي هي تناؤه عليه في الملأ الأعلى تناؤه عليه في الملأ الأعلى وأن ذكر من جهة أن الصلاة معناها الرحمة فإن ظاهر القرآن يرد ذلك في مثل قول الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فلو كانت الصلاة بإزاء الرحمة موضوعة لكان معنى الآية يكون أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة والأصل في هذا الكلام العربي أن يبنى على التأسيس لا على التركيز Ja huna rõnba afra دون السلام بناء على dina anna on anna في ذلك وهذا Ja hala ja sallalahja hula hula hula hula hula hula hula hula hula hula hula hula hula hula hula ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فدل هذا الحديث بمنطوقه على أن إفراد الصلاة دون السلام لا غير فيه البتة ولا إشكال فيه البتة لكنه, لكنه الأولى للمسلم أنه متى ما صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه من الباب الأفضل ومن باب الأمثل أن يحتدي بعد الصلاة السلام أن يأتي بعد الصلاة بالسلام ولماذا هذا لأن بالصلاة كما قال بعض العلم يحصل المقصود بالصلاة يحصل المقصود وهو ثناء ربي على عبده في ملائه الأعلى وبالسلام يزول المرهوب والمرهوب هذا إما أن يكون في حال الحياة الدنيا وإما أن يكون في الآخرة اهميه للحياه الدنيا بان يسلم امره صلى الله عليه وسلم من ان ينبش وان يسلم صلى الله عليه وسلم من ان تلحقه الافات فهذا من من طلب السلامه للنبي صلى الله عليه وسلم حال الدنيا واما حال الاخره فمعلوم لديكم كما في حديث الشفاعه ان مسلم وغيره فورد ان ان, أن يوم القيامه اللهم سلم سلم فطلب السلامة لهول الموقف ولفزاعته وللرهبة التي تقع فيه من جهة الأهوال التي كتبها الله عز وجل على عباده في ذلك اليوم فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا في الدنيا وفي الآخرى فشاهدوا أن هذا الذي حمل ناظمنا على إفراد الصلاة دون السلام قوله مصليا على الرسول المنتقى الرسول هو كله ما أطلق في لغة العربي على التتابع فتقول أتت الإبل رسلا أي جماعات متتابعة بعضها بعد بعض رسلا أي جماعات متتابعة نعم وأما في لغة الشرع فإن الرسول هو كل هو كل رجل الله هو كل رجُل وُحي إليه بشرع كل رجل حر وُحي إليه بشرع وأمر بتبليغه كل رجل حر وُحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ورسل هؤلاء جيشًا بعثه الله عز وجل أمرًا بعثه الله عز وجل على الناس في فترات, في فترات متفاوتة في الأجل هذا كان اشتقاق المعنى اللغوي للمعنى الصلاحي فيما ذكره شيخ الإسلام وغيره في كتاب النبوات ذكره شيخ الإسلام في كتاب النبوات كتاب النبوات وإن كان قد أنكر بعضه لعيمة ينسب إلى شيخ الإسلام لكن الصحيح كما قرره الشيخ عبد الرزاق عديثي رحمه الله أنه من كتبه وتراجعون هذا الكتاب لأن به بحوثا قيمة في džihaati, ta praevad بين peina والنبي ja Nabi, kui ta edasi tüüta Nabi, kui ta esmati, ta esmati, ta ta svaili, ta peab olema paljude inimestega, kes on vahepeal. Pala, Vasul, Vasul, ta on vahepeal, ta on vahepeal, ta on vahepeal, ta on vahepeal, ta on vahepeal, ta on انصرف الذهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم المعروف وإن كان قد ورد مثل هذا الترقيد بكلام الله عز وجل في مثل قوله في قصة في موسى عليه السلام مع فلعون فعصى فلعون الرسول فالرسول مثل الرسول هنا لكنه المقصود به هنا موسى عليه السلام فهذه أل يسمى أل العهدية أي المحهود ذهنا أي المستصحب ذهنا فإستصحب ذهن المتامى كان الماطق من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه محمد من عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتمل التسليم رب العالمين فشاهدوا أن هذا المقام هو الذي يحملنا على القول بأن الرسول صارف مثل العالمية على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أطلقها من كان في أمته انصرف الذهن إليه مباشرة مصليا على الرسول عبر هنا بالرسول دون النبي لأن الجنفور على أن مقام الرسالة أفضل من مقام النبوة هو أن اختلفه لتفضيل الأمرياء على جلس الرسل أو الرسل على جلس لكن مقام الرسالة في العموم أمثل عند جمهور أحلي العلم من مقام النبوة المنتقى اسم وفعول من انتقى ومعناه اختار كما قرره صاحب اللسان انتقى قال من النقية من النقيتية وهو الاختيار وهذا ذل علي حديث الاصطفاء فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اختاره ربه في خير الفرق اختاره الله عز وجل في خير الفرق وهذا الذي ذل عليه حديث الترمذي هذا هو معلوم الذي وقد ذكرناه سالفا قال مصليا على رسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى آذوا آل الرجل يطلق على أحد عنه في لغة العرب إما أن يطلق على أتباعه وإما أن يطلق على قرابته من أهل بيته هذا حتى في اللغة يطلق كذلك حتى في اللغة يطلق كذلك وأما في الشرع فقد وقع خلاف أهل العلم الطويل الأبيض في تقرير منهم آل النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح من ذلك أن في مثل هذه الطلاقات يقصد بالآل كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أمته على دينه كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من امته على دينه بعض المس وقعت بعض المسائل اللغويه الخلافيه بين اهل العلم في هل يضاف الان إلى المضي هل يقال مثلا الان الاسخاف فانكره كثير من اهل اللغه وجوزه بعضهم بناء على ان نص القران قد عليه الله عز وجل قال ويوم القيامه ادخله اله في العون اشد العذاب اله في العون العون من أمهل الناس عند الله عز وجل من, من الممتهن من عباد الله عز وجل من من كتب الله عليه الشقاء في الدنيا وفي الآخرة في العون فلما نسب إليه على جهة الآل دل ذلك على أن الآل قد تطلق على الرجل الوضع وكذلك من المسائل متعلقة للآل أن الآل هنا عطفه ناظم رحمه الله من غير إعادة الخافر يعني قال مصليا على الرسول المستقى مصلياً على هذا خافضه هذا حق جره مصلياً على الرسول المنتقى ثم قال وآله ولم يقول على آله فيه من اللغويين من يقولون ومن النحاث من يقول بأنه لزاما على المتكلمين أن يعيد الخافض بعد العاطف إذا أتت بالعاطف فعليك أن تعيد الخافض والصحيح في هذا أنه لا ضير من ذلك أعاد العاطف أن لم يعيده لا إشكال في ذلك البتة أما جزم به المالك رحمه الله في كتابه الألفية ليس عندي واجب إذ قد أتى في النظم والنفر كثيرا مثبتا ليس عندي واجب أن يعادى الخافر لأنه قد أتى في النظم وفي النفر كثيرا مثبتا مثبتا من دون ذكر الخافر ودل على ذلك القرآن قال الله عز وجل وابتقوا الله الذي تساعلون به والأرحام في قراءة سبعية وكذلك دلت عليه أشعار العرب ومنه قولوا عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم حين قال وانصر على آل الصديق وعابديه اليوم آلا وانصر على آل الصديق, الصديق وعابديه اليوم آله. نعم فالشيء من هذا المقام أن, أن النظر في الآل إنما هو مقصود أولا وآخرا بالإشادة بإتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن ماشى لين النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الله عز وجل الناس وآله وصحبه لو صحبه صحب صحابة هو معروف في إقلاقات الناس هو جمع لصاحبه وصاحبه هو المعاشر هذا فاد بعض أهل اللغة أنه لم يجمع فاعل على فعالة إلا هذا لم يلت في لسان العرب أن يجمع فاعل على فعالة إلا هذا صحابة صحابة لم يجمع إلا هذا قد فاد هذه الفائدة السفاليني رحمه الله فالصحابي في لغة العربي والمعاشر وما في لغة الشرع فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام ومات على الإيمان ولو تخلى تدت من أصح كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم خرج بذلك من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت هذه اللقيا اللقية لقية حقيقية وحكمية بي. الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقتا هو التابعون ومن كان بعدهم ومن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حكميا هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أكفانه هل تعد لمك هذا صحبة اختلف العلماء في ذلك على قولين القول الأول أن له صحبة حكمية لشرف رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم ولو في أكفانه والقول الثاني وانه ليست له صحبه لأن العبره ان تكون الرؤية معتاده في عالم الشهاده وهل وقع هذا لبعض الايام نعم وقع هذا في ابي خليل في ابي في ابي خالد خويلد ابي هديلي... خويلد بن خالد الهدلي هذا الرجل كان من الشعراء وكان معروفا لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مات فرآه مكفناً ورآه وصلى عليه وحضر صقيفة بني سائدة فهل مثل هذا الصحبة؟ الصحيح الذي جزم به الحافظ في إصابته والذهبي في تجريده لأسماء الصحابة بأنه ليست له صحبة لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في عالم الشهادة لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك يمشي بين الناس ويتنقص ويأمر وينهى عليه الصلاة والسلام للعجل هذا كان لمثل هذا لا تكتب لهم صحبة وإن كان قد عد من المخضرمين الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم به حال ذلك إلا بعد وفائه سلم والصحبة فضلها فضيل ونقامها عند الله أتيل وقد دلل ذللت نصوص الكتاب والسنة وإجماع المكتبين من الأمة على هذا المقام الصحبة من أفضل الأعمال التي من الله ومن أفضل الأحوال التي من الله بها على عباده الذين عين النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه حال دعوته إلى ربه ولأجل هذا كان من وصهم أن وصفهم نظمنا رحمه الله بقوله ذوي التقى ذوي التقى لأنهم أهل التقوى على الحق والحقيقة أهل التقوى على الحق والحقيقة فهم أمثل الخليقة بعد النبيين ولأجل هذا قال قائلهم وصحبه أفضل خلق الله بعد النبيين بلا اشتباه هم كالنجوم كلهم مجتهدوا هم كالنجوم كلهم مجتهدوا يا ويل أقوام بهم لم يهتدوا والفرق فيما بينهم مراتبوا وعدهم للأنبياء مقاردوا وهذا الحافظ المنيني وهو شيخ سيوم رحمه الله كان يقول بأن عدد الأنبياء عدد الصحابة هو مثل عدد الأنبياء لكن هذا بعد ما يكون هذا بعد ما يكون من حيث فى الشاهدوا ان هذا ومقصوده من الصحابة فمدام اننا قد قلنا ان اهل النبي س'millahü الله عليه هم اتباعه على دينه pg أليس اصحاب اقليس مثل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امثل من اتبع النبي على دينه؟ فهل يذكروا فهل يذكروا الصحابة وهم اتباعوا النبي اسمع على دينه بعد الاهل لماذا ذكرهم النظم هنا؟ هذه فائلة بلاغية وهي ذكر الخاص بعد العام لفضله ولرفعة مقامه وهذا قد ساغه السيوط في عقود الجمال وهي منظومة في البلاغة قال فيها وذكر خاص بعد ذي عمومي منبها عن فضله المحتوظ كعطف جبريل وميكان على ملائك قلتوا عكسه جلى يعني ورد في الآية ومن كان عزوه لله ملائك ورسوله جلى وميكان جبريو وميكان أليس من الملائكة؟ بل هما من الملائكة فلماذا قال الله رجل الملائكة ثم قال وجبريو وميكان بنعم على هذه القائد ذكر الخاص بعد العام هو لإشادة بذكره ولرفعة مقامه فلأجل رفعة مقام الصحابة عند الله وعند نبيه صلى الله عليه وسلم وعند الناس حمل نفسه على ذكرهم بعد الآل فقال مصلياً على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذا الانتقى وآله وصحبه ذا قال وبعد فالقصد بذن منظومي تسهيل منثور ابن وبعد قيمة يتابع الانتقال من أسلوب إلى أسلوب أو من المقدمة إلى الموضوع واختلف اختلاقاً شديداً من أول من قال أما بعد قيل أنها قصر الخطاب الذي يوتيه دعود وقد نكروا في ذلك حوالي سمعة أقوال صحيح بذلك والله اكبر بالصلاه انه الاول في القصد القصد مصدر قصد يقصد قصد هذا القصد بثلاثه اشياء اما يتعدى بنفسه فتقول قصدت الشيء اذا فعلته واما ان يتعدى بالحرف فتقول قصدت له وقصدت اليه اذا يتعدى بثلاثه اشياء اما يتعدى بنفسه وإما يتعدى بالحرف بحرف الله وإما يتعدى بإليه بحرف الى الشاهدوا أن القصر هو من إطلاق المصدر وإرادة بإسم المفعول يعني كأنه قال وبعد فالمقصود من هذا المنظوم تسليل منثول ابن أجمور الذي حبله على نظم هذه المنظومة أنه أراد أن يسفر لك يا طالب العلم أراد أن يسفر لك حفظة نثل بن أجرون الذي قد لاقى رواجاً وقبوناً بين الناس فمن أعجزه النظر في ذلك الكتاب فإنه لله الحمد والمنى إنه لله الحمد والمنى قد انتم الله عليه بجهة إدراك وقوة وقريحة تحميله على نظم ذلك الكتاب تقريباً منك تقريبا لك وتدليلاً للعلم لك هذا من أثرهم الحسد علينا أثرهم للعلم الحسد علينا وبعده فالقصد أي فالذي حملني على هذا النظم والنظم المنظوم المنظوم النظم ومقابل المثل وهل النظم والشعر على حد سواء او لا بعضهم يقول له مثل الشعر وبعضهم يقول ان الشعر له خاصيته عليه قد يطلق المنظوم على بعض المنثور فالمنظوم هو كل كلام موزون هو كل كلام موزون مقفاً أن يكون مخدوماً لقافية مقفاً قصداً أن يكون صاحبه قد قصد إليه وقصده بمنظوم أما إذا كان لم يقصده فإن أولاك نعم فهذا هو معنى قوله منظوم بذى المنظوم وقوله ذى المنظوم إما يكون إشارة إلى الموجود بين يديه والذي قد كتبه وأتمه إن كانت المقدمة آخر شيء ما كتب إذا كانت المقدمة آخر ما كتبه الناظم فإنه يكون إشارة الى الموجود بين يديه يكون إشارة حقيقية وإما أن, يكون إشارة أن تكون هذه الإشارة إشارة اللي ما فيه ذهنه بذى الذي سيكون بحول الله عز وجل كما قلنا سابقاً في قوله قال ولم يقل يقول لكن قال لأنه نزل الاستقبال منزلة المضي لقوة الرجاء محققا وقوعا ما لأخر التجارج وبعد فالقصد من المنظوم تسهيل تسهيل مهماه تيسير تسهيل مهماه تيسير وهو رد التأسير تسهيل منثور بن آجر روم المنثور هو كل ما كان مقابل الكلام المنظوم من الشيخ منثور بن آجر وهو العالم العربي المعروف أبو عبد الله محمد محمد بن داوود الصنهاجي يضبط بكسر أصلاق كما أثبته ينقذ الحموي في معجب الملدان وابن أجوه يعني هذا كان عالما بالعربية وله حدة مؤلفات لما حفظ هذه المقدمة أجوهومية في تسميتها فالمقدمة الأجوهومية هذه لعل صاحبها كان قد أخلص في جنبي كتابتها وبثها بين طلبة العلم فالله عز وجل قد جعل فيها قبولا وجعل فيها رواجا بين الناس حتى أنه قل أن تجد من المعلمين تطلع في العلم فمات ما ذكر جانب ترجمة طلبه وكيف قد نهل من هذا العلم فإنه اول ما يبادل من ذكر يكون هذا المقض هو النظر في الأجرمي لكن لما كانت في المنثوم كان النظر صعب المأخذ من جهة تثميته في القلب النظر بخلاف الشعر الشعر معروف أنه سهل على اللسان ومتيسم سماعه في الآذان ومتيسم سماعه في الآذان وهذه الفائدة قد أفادهما بعض من النظم وهو السفريني في, في أرجوزته المعروفة للسفرينية والعسومة للسفرينية قال لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي منظمه لأن هذا النظم يروق للسمع هذه الفايدة الأولى والفايدة الثانية أنه يسهل للحفظ لجل هذا عمد إلى نظم هذا الكتاب لجهة حفظه نقول وما الذي حملك على الجزم لو قلتم ما الذي حملنا على الجزم بأن هذه العلة التي ذكرتها الآن هي التي حملت نظمنا على نظم الكتاب نقول في البيت الذي بعده أكد ذلك فقال لمن أراد حفظه وعسره عليه أن يحفظ ما قد مثره يعني من أراد أن يحفظ النفر وصعب عليه ذلك ولم يجد إليه سبيلا فإنه قد ذل لك هذا العلم لتحصله من جهه النظم له لجل هذا هذه فائدة النظم فالعلة التي حملت أو السبب بناء على أنه لا فرق بين العلة والسبب كما قاله صاحب المراقي ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب من الوصولي من يرى أن ف... أنه تمت فرقا بين السبب والعلة وفيه من لا يرى أنه تمت فرقا بين السبب والعله فالسبب والعلة التي حضرته على يكون هذا النظم هو سبب وحيد وعامل اكيد أن تعمل انت على الحفظ أن يعينك على حفظ هذه المقدمه الاجروميه فلنجري هذا افتح قوسا بجانب الحفل. لأن الحفل قال الراجز قال وَالضبط ضبطان فضبط صدري وضبط كتب في القمر فدري وَالضبط ضبطان يعني حفظه على نوعي إما أن يكون ضبط صدر وإما أن يكون ضبط كتاب لعل من أخرى مادة المصطلح قد فصل لكم في جانب الضبط ونحسمته عند المحدثين فالرجل الذي يحفظ فإما أن يكون حفظه من باب كتابه وإما أن يكون حفظه من باب الصبر. وضبط الصدر ضبط الصدري امثل من ضبط الكتاب خلافا الرما هرموز الذي عقد فصلا في كتابه المحدد الفاصل ورجح ان يكون ضبط الصدر امنا ضبط الكتاب امثل من الضبط الصدري ونقول لا شك ان الجمع اولى من الترجيح الرجل استطاع ان يكتب فيما يحفظ ما كان كتابه فانه امثل له واضبط بهذا العلم الذي هذا صحيح اخواني بالحفظ جانبه يعني جانب مهم جدا في طلب العلم وإلا يبقى الإنسان دائماً يستصعب العلوم ويقول والله ما وصلت إلى ذلك العلم لأنه ليس سهل المتناول ولا هو في أيدينا بحصيله لماذا؟ لأنه لم يأتي ما ينبغي إتيانه ولم يأتي الأمر من بابه فباب الأمر أولاً وآخراً هو الوقوف عليه من جهة الحفظ والفهم الحفظ والفهم هذا مهم جدا. الحفظ والفهم هذا مهم جدا يؤكدها لكم وأعيدها ناقلا لها لمن أراد حفظه وعسره عليه أن يحفظ ما قد نثر لمن أراد حفظه وعسره عليه أن يحفظ ما قد نثر يعني يا من رمت حفظ هذه الآجبومية ولم تستطع إلى ذلك سبيلا فأنا أذلل لك هذه الآجبومية على جهة نظمها وسبكها في قالب يعني شعري يتأتى لك به حفظ هذه المقدمة والاستفادة بها الاستفادة المفضلة قال بعد ذلك لمن أراد حفظه عسرة عليه أن يحفظ ما قد نثر يقصد بها ما نثر من كتاب الآجومية لأبي عبد الله السحاج رحمه قال والله أستعين في كل أمل إليه قصد وعليه المدنة. الله قدمه قدم القمول قدم الله بناء على أنه أراد فائدتين بذلك الفائدة الأولى أنه تيمن بالبداية بسم الله عز وجل فلا يسبب فيه شيء والثاني إفادة الحصر لأن تقديم محقه التأخير وتأخير محقه التقديم وفيدك الحصر والقصر وفيدك الحصر والقصر والحصر هو الحبس في لغة العرب وحبس ماذا في هذا البيت وحبس أن تكون الاستعانة إلا لله دون من سواه فلا يستعانوا بغير الله عز وجل لأن الله عز وجل خلقنا وخلق أعمالنا فكيف يستعانوا في قضاء الأعمال بما هو دون الله والله عز وجل خالقك ومقدرك ومقدر الأسباب لك فلذلك إذا استعنت بغير الله فإنك قد أتيت الامر من غير بابه وقد عرفت شركا لماذا لان الاستعانه بغير الله لا تجل شرعا فلا بد على الانسان ان يخلص لله عز وجل في المتبير, يكون تكاله واستعانته بالله فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الغلمان الاستعانه بالله كما ورد في حديث كيف بنا نحن كيف بنا نحن لاجل هذا لا بد ان تكون استعاناتنا إلا بالله فقط لا تكون استعانتنا إلا بالله فمن استعان فليستعين بالله ومن توكل فليتكل على الله ومن طلب فليطلب الله وليلجأ بغير الله أحد إلا كان ذلك السبب هو موهنه هو موهنه عن إدرك قويته التي رامها قال والله أستعين أستعين أطلب العونة إذا دخلت السين هذه سماسين الطلب إذا دخلت على الفعل فإنها تفيد الطلبة وليس هذا مقصورا على هذا وإنما قد تكون لغير هذا المعنى فتكون للصيرورة فقولك مثلا استحجر الطين أي صار حجرا أي صار حجرا نعم استعين أن العون من الله عز وجل قال في كل عمل سواء كان هذا العمل عملا دنيويا أم آلا أخويا يستعان بالله عز وجل في تحقيق المحصول في تحقيق المرغوب ودفع مرضوه ولأجل هذا لزاما علينا أن نذاكر منفسنا وإخواننا ببعض القضايا التوحيدية التي لها علاقة ومسيس العلاقة بالعقيدة الإسلامية لأن هذا سبيل أمعا ونورد أبيا لتحقيق المغية التي لأجلها خلقت والمقام على سنة الذي من أجله برعك الله عز وجل في هذه الخليقة في هذه البسيطة الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه ومعنى يعبدوه صرى ابن كثير في وكذلك قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماواته من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحافظ كل شيء علما فلابد عليك أن تقف على على البغية المثلة التي لأجلها خلق والغاية القصوى التي لأجلها ذلنك الله عز وجل في هذه الدنيا وذلنك فيها كل خير قال إليه قصدي هذا تفكيد أيضا منه إلى أن القصد أولاً وآخراً وضاطناً وراهراً لله عز وجل دون من سواه وأن لا تبذل صنوفاً تبذل صنوف العبادات لا تبذل صنوف العبادات ولا أنواع القربات إلا لله رب الوليات لا تبذل لا لملك المقرب ولا لنبي المرسل وإنما تبذل لله دون من سواه إليه قصدين وعليه المحتكل تقولوا اتكل وتوكل إذا أسمد الشيء الى شيء وهذا استناد استناد الى الله عز وجل في ارجاء الخير كله لله والخير كله اليه كما قال خير كله إلي. من هذا المقام عمل مقدمة هذه في ذكر اسم وهذا مهم لأن الذي من غير اسم او الكتاب الذي يذكر من غير اسم ناظمه ولا يعرف ولا يهتدى لكاتبه هو مثل الصبي الذي أولد من غير الذي لم يعرف له أب الذي لم يعرف له أب لأن فضل الكتاب من فضل كاتبه فأنت لما على كتابات من تبرز في العلم وتضلع في العلم فإنه يكسيك هذا ثوب الطمأنينة والدعاء في النظر في كتابه هذه الطمأنينة استوحايناها من, جا من جانب الوقوف على كاتب هذا النظم وقد قلنا عن مسابقه انه قالها نفسه اذا كان ساقب الاقدام امروا بالذكاء تفرد اياس بجود حاتم اين شعار صرحه الشعر فالذي ينازعني فيها فذلك ظالمه فالرجل كان مطلعا جدا في باب الشعر باب النظم لو اخذت كتابا من الحسابات كتبت في هذا الصدد صا النحو في ليله فإنك تقف على فائد ذلك بقوة ناظمه وبقوة كاتبه والجهد كان أمثل الكتب على الإطلاق كتاب ربنا سبحانه كتاب ربنا هو أمثل الكتب على الإطلاق لماذا؟ لأن فضل الكتاب من, من, من فضل صاحب الكتاب والله عز وجل أمثل الكلام على الإطلاق لأجل هذا من القطع الجسيم والزلل العظيم أن تجد بعض الناس لما يريدوا إقاع بعض الفوائد الأدبية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 هذا فيما يتعلق بالمقدمة ذكر اسمه وذكر حمد ربه لأنه مسلم نعم سبحانه جل وكوله وذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أثنى على آله وعلى صحبه ثم ذكر سبب تأليفه هذا النظم وهو أنه قصد تسهيل كتاب ابنى جرهوم ثم بعد ذلك تكلم عن جانب الحفظ الذي هو من أهمية المكان وهو السبب كتابة الكتاب ثم بعد ذلك نبه على أن الأمر أولاً وآخر موثوم لله رب البنيات هو الموثق فسأل ربه أن يعينه في تكميم المقصود في بدل المجهود الله المرطب للسليل ثم قال رحمه الله باب الكلام, باب الكلام باب الباب, الباب في لغة العرب هو كل فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج والأكس كل فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج أو إلى أكس وقال باب رفحه إلى كلام قال باب لأنه صبر صبر لمبتداء محدث تقديره هذا باب الكلام هذا باب الكلام بعضهم قدر غير هذه التقديرات لكن هذا أهم تقدير يذكر في هذا السؤال باب الكلام والباب ألغز فيه بعضهم فقال فما شيء حقيقته مجاز وآخره وأوله سواء ثلاثي وفيه حرق مد له الإعراب حقا والبناء يعني هذا جمع بين المتناقضات كيف يكون الشيء حقيقته حقيقة ومجازة وكيف يكون الشيء مواربا ومبنيا مع اتصال الجهة يعني كيف يكون هذا لا يتأثير كيف يكون أوله وأخره سواء الباب الباب لماذا؟ لأن حقيقته أنه مجاز يجتاز به من خارج إلى داخل ومن داخل إلى خارج وأوله وآخره سواء لأنه يبدأ بالباب وينتهي بالباب ثلاثي ومن ثلاثة حرف وفيه حرف مد له الإعراب حقا لأن الباب معرض يتغير آخره باختلاف العوامل الداخلت عليها تقديرن أو لفظا وهنا لفظيا فتقول دخلت من الباب والباب مفتوح وا آه... ان الباب باب باب باب يريد علينا هو معرض كيف يكون مغريا مغريا ببني بالخشب مغريا بالخشب فقال هذا النظم قال هذا الناظم قال يا لي بالغز فما شيء حقيقته مجازه واخره واوله سواء ثلاثي وفيه حرف مثل له الاعراب حقا والبناء له الاعراب حقا والبناء هذه يعني فليس الحرويه نذكر في باب الباب باب الكلامي. الكلام في لغه العرب والقول هو وما كان مكتفيا بنفسه القول وما كان مكتفيا بنفسه والكلام هو ما اخذه من من التكليم انت باب الكلام الكلام هو في لغه العرب يعني بعضهم يقصد اطلاقا جازفيا هكذا فيقول هو الحديث وهذا الذي اخذه العزيز المغربي في نظمه على مفندة قطرة فقال أما الحديث فالكلام والجرح في المرأي الكلام والموضع السلق والكلام الجمس والتصلب فقوله أما الحديث فالكلام جعل الحديث هو الكلام نعم وبعضهم يعني جعل الكلام في لغة العرب هو القول وما كان مكتفيا بنفسه فأراد بقوله ما كان مكتفيا بنفسه أن يضيف شيئا مهم جدا يطلق عليه أنه كلام في لغة العرب لكنه لا يطلق عليه انه كلام في لغه النحاه لا يطلق عليه انه كلام في لغه النحاه فاناتي الى الفرق بين المقامين فقوله القول كان القول هو يكون مستعملا يكون مهملا. ما هو هو الذي كل قصده فهو فهو مستعمل زيد قصدته العرب بإزائي أنه اسم لذات زيد مقلوب زيد ليس هل وضعته العرب؟ لم تضح لم العرب لما لم تضح العرب هذا يسمى مهملا أهملته العرب هذا المهمل لا دخل له في باب الكلام اللغوي الكلام اللغوي لابد فيه أن يكون القول الذي هو لفظ مستعمل لفظ مستعمل أيضا جعفر ورعفج جعفر وضعته على عرضه مقلوب وجفر لم تضعه على عرضه فهذا هو معنى قولنا قول واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف سواء ندل على دل على معناه او لم يدل على معناه سواء على كان مهملا سواء كان مهملا ام كان مستعملا خلقه يعني جنس اعم من, من القول جنس اعم يا اخوان اذا هذا في الشخص الاول من هذا الحد اما الشخص الثاني فوقوله هو ما كان مكتفيا بنفسه اراد به الدوال ما ما هذه الدوال كل ما كان داللا بنفسه على شيء من دون ضميمه لفظ من دون هذا تسمى الدوال والدوال هذه محصوره في ثلاثه الغمز والاشاره الحال الغمز والاشاره وحكايه الحال والعقد لما افعل الان عقد هذا يسمى الحقل هذا مفهوم من غير من غير التكلم لما افعل هكذا كم هذا اشياء زوجيه هذا اللي نقول ثلاثه انا افهمك شيئا او اني اريد بالتسبيح لما اكون مسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله هل هي لما ترى افهمك شيئا لكن هل هذا الافهام يعد كلاما عند النحاه اقول له لا ان النحو يحتاج إلى لفظ وانا لا لفظي لكن في لغة العرب يسمى كلامه فهذه الدواء قلنا إما أن تكون الغمز والإشارة وحكاية الحال والنصب والعقد والنصب والعقد والكتاب فالغمز من مثل قول شاعرهم الغمز من مثل قول شاعرهم حواجبنا تقضى الحوائج بيننا ونحن سكوت والهوى يتكلم حواجبنا تقضي الحوائج بيننا ونحن السقوط والهواء يتكلم فقوله يتكلم هل تكلم حقيقة؟ لن يتكلم حقيقتاً وإنما بمجرد الغمزة حصل إفهامه هو أنه يريد مقصداً معيناً فهذا يسمى من الدواء الغمز يسمى من الدواء التي يدره من غير ظليمة لغ من غير أن تضيف لغهم إلى ذلك يفهمك الإنسان إذا لك مثلاً أنت تريد أن تأخذني معك في جهة, في في جهة معينة ولا أريد من أخ محمد مثلاً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 شرط مؤسس في باب الكلام عند النحاة لفظ سيفي معنى اشارة اذا هذا الغمس الامر الثاني الاشارة ومنه قول شاعرهم اشارت بعينها خيفة من أهلها اشارت بطرفها خيفة من أهلها اشارة محزون ولم تتكلم قال لم تتكلم فايقنت ان الطرف قد قال مرحبا Iħantu, ma nappartaħal araabi, ma raheda, u eħlen ma seħlen bil-ħadibil mutajja mi. Hadan akulin ikka rahm araabi, ma rabab liħħa, ethakun. Hadan akulin ikka rahm araabi, li seħinda. Sahad keis, saċħad eħla, taħidus murajjana ti. U għale, istafadil muta.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 فحكاية الحال أيضا مفهمة لكنها من غير ضميمة قول ومنه قوله الناظر امتلأ الحوض فقال قطني مهلا الويدا قد ملأت بطني يعني الحوض أنت ملأته بالماء فلما قارب على الامتلاء سمعت يعني خرخرة تدلك كأنها يعني يعني خلص ليس تم تزيادة على هذا القبر فقوله امتلأ البطن فقال هل قال فعلا لم يقل وإنما هذا فهم من الحال حكايه الحال كذلك قول الاخر شكا الي جمل يقول السره مهلا ويده فلان متلا يعني هو يمشي مع جمله في الصحراء ورا الجمل يعني لفيت اليه هكذا فهم انه قد اصيب بما اصابه هو من جمله الحال الحر فحكى ما كان من حاله فحكايه الحال من الدوال التي يستفيد بها الانسان لكن من غير ضميمه قوله من غير قوله ومن غير لفظ اذا هذا حكمه غمز والاشاره وا حكايه الحال وكذلك الكتابة تقول عائشه رضي الله عنها وراها ما بين دفتي المصحف كلام الله ما بين دفتي المصحف كلام الله تشير يعني إلى دفتي المصحف قولها كلام الله هو من اطلاق المكتوب أنه من كلام الله لماذا يعني المكتوب في حكم المنفوض المكتوب في حكم الملفوض نعم وكذلك من هذه الدوائل العقد العقد باليدين نقول واحد وبعدين ثلاث اربعه خمسه ستة. هذا العقد مو شهر بدون ان نقول واحد يفهم واحد لما افعل هكذا اذا ما فهمنا أن هذا عقد هذا العقد مو لا يحتاج الى قول واحد او اثنين او ثلاثه او فهذا يسمى في كلام العربي وفي لغتهم يسمى كلاما لكنه في لغه المحال ليس مكلما لانه لم يقن فيه لفظا وكذلك من الدوال النصب فانت اذا دخلت مقدارا فإنك تجد شاهد وذاك الشاهد سمى هو من منان مصري فهذه, فهذه النصر ترهمك بأن تحت هذا الشاهد تحته ماذا؟ تحته مقبور فهمت شيئا لما تدخل إلى مسجد وتجد محرابا ما معنى هذا المحراب؟ أنه قبل من هنا أفهمك شيئا هذا المحراب هو وضعه أفهمك شيئا ونصبر أفهمك شيئاً لكنه هل فيه لفظ هل التفت إليك وقال يا أخي الكريم القبلة منها هنا لا لم يقل هذا فلما لم يقود ولا ينضح به فإن هذا يسمى كلاماً لغوية لا كلاماً لحوية هذا هو المقصود في ذكر هذه الدوال هذا هو المقصود في ذكر هذه الدوال هذه كلها تسمى الدوال تذل على معنى بعينه لكنه من غير ضميمة لفظاً له بغير ان يكون مفتوحا بغيره ان يكون مفتوحا به <تصفيق> هذا فيما يتعلق بتعريف كان الكلام في لغه العرب ما تعريفه في الاصطلاح قد كفانا من النظر فيه ناظمنا قال ان الكلام عندنا فتسمع لكم مركب مفيد مقضوعه اقسامه التي عليها ابنا اسم وفعل ثم حرف معنى فقوله ان الكلام عندنا الكلام سبق الكلام عندنا قال عندنا يقصد به يقصد به مهاشر النحا أي الكلام عند النحويين هو الذي سيذكر حده بعد حين هو الذي سيذكر حده بعد حين وقوله عندنا عند مثلثة العين مثلثة الفاء فتقول عند وعند وعند صح هذا في لغة الأرض ورد هذا كله في لغة الأرض نعم فهذا فيما يتعلق بقوله في إن الكلام عندنا فلتستمع فلتستمع هذا حشم الإثراف هذا حشو أتى به لاسترعاء انتباه الناس يا من لم يقع انتباهه إلى الآن منذ من في هذه المقدمة عليك أن تتبه في هذا لأن كل ما يأتي بعده منترتب على هذا من لم يستطع فهم الكلام عند النحاف فإنه لم يتأتى له أن يحكم على هذا الكلام أهو معرب أم مبني لأن الحكم على شيء قرعنا أن تصوره إذا تصورت شيء استرعت أن تحكم عليه أما و... أما وإنك لم تستطع تصوره فليس لك البتة أن تقف على مدلوله ولا على معناه ولا على الحكم عليه كيف تحكم على شيء هو معرب وابني وأنت لا تصور كلام هذا هو المقصود من قوله في ال... فلتستمع قال لفظ مركب مفيد قد وضع ذكر أربعة شروط إذا اجتمعت في كلام إذا اجتمعت في سياق واحد استطعنا أن نزم على هذا الذي اجتمعت فيه بأنه كلام قال لفظه اللفظ في اللغه هو الطرح والرمي ما قال صاحب اللسان تقول انت لفظ الرجل انفاسه اذا اراح ولفظ البحر هذا هو معنى في لغتي العرب واما اللفظ في اصطلاح المشتمل على بعض الحروف صلايا كان مهملا أو مستعملا الصوت المجتمل على بعض الحروف الصوت هو العرض المسموع. الصوت هو العرض المسمح كلما استطعت أن تسمعه فهو صوت هذا هو الصوت الصوت المجتمل على بعض الحروف خرج الصوت الذي لا يجتمل على بعض الحروف هل في صوت لا يجتمل عن بعض الحروف لا يوجد ها؟ لا، لا، دولت الكلام فيها لا يجعل، قلنا صوت لا يجتمع صوت عمرك الرجل لما يتألم يفعل يعني ذلك الصوت المؤنين، هل فيها هل فيها حروف؟ آه. هكذا هل فيها حروف؟ يعني صوت الألم لا يوجد حرف لجل هذا اشترط هنا أن يكون المشتمل على بعض الحروف ليس هذا من قبل استبهل أو اعتباط ذكره لأنه مؤسس في هذا الحد قوله المشتمل على بعض الحروف إخراجاً لما؟ إخراجاً للصوت الذي لا يشتمل على بعض الحروف ها؟ فهمتوا كيف؟ فهذا هو معنى قوله المشتمل على بعض الحروف التي أولها الهمزة وآخرها الياه. سواء كان مهملا المهمل هو الذي لم تضاعف فالعرب ما ورعته فلما لم ترح العرب سمي لفرا لكنه مهمل يقيد بالإهمال وفيه لفظ آخر ويسمى اللفظ المستحمل وهو الذي ورعته العرب أصالة عرب وليس معنى هذا الجزم البات بأن لغة العرب استلاحية وإنما لغة العرب ثوقفية وفيها أذلة قوية في هذا الجنب وكذلك يعني الله عز وجل علم كل خط كل خط بما وقفهم عليه من جهة منطقهم وجعل ذلك من كبير ذلالاته ووافر آياته وقال الله عز وجل فقال الله عز وجل من آياته اختلاف ألسنتكم والوالد نعم فالشهد في هذا المقام أن هذا هو معنى في اللغة في اللغة واللغة في الاسم الله لما قال اللغة ماذا أخرج؟ أخرج كل الدواء الذي ذكرناها سابقا إذن في لغة العرب لا ينظر إلى حكاية الحالة في لغة النحاة لا ينظر إلى حكاية الحال ولا ينظر إلى الغمز ولا ينظر إلى العقد ولا ينظر كذلك إلى الكتابة ولا ينظر إلى نصب وهكذا لماذا لا ينظر لها؟ لأنها ليست ملفوظة لما لم تكن ملفوظة أخرج بهذا الحد أخرج كل الدوال أخرج كل الدوال قال لفظاً نظم مركب مفيد قد وضع نظم مركب الترقيب في اللغة هو ضم الشيء إلى الشيء سواء استتبع من يستتبع ليس من شطه أن يستتبعها مثلا تضع هذا على هذا استتبعها لكن ليس من شرطه أن لو كان مستتبع مأتبها ونعمت وإن لم يكن مستتبع يسمى كذلك في لغة العرب ترقيبا نعم والمقصود به هنا وكل ما كان فيه كلمتان أو كلمة في قوة كلمتين كل ما كان فيه كلمتان أو كلمة في قوة كلمتين قوله قولنا كل ما كان كلمتين لأن أقل ما منه الكلام ركبوه إسمان أو اسم وفعل كركب أقل ما ركب منه الكلام إسمان فقولك محمد آثي اسم محمد الاسم وآتي الاسم أو فعل هو هذا أقل ما ركبوا من الكلام أقل ما تركب من الكلام اسماني أو اسم وفعل هذا أقل ما يقعد بالفعل كان هذا التركيب تحقيقياً أم تقديرياً يعني قد يكون في بالذهن لقولك في الجواب لمن سألك أحضر زيت فتقول نعم حضر أو تقول أنتم بشرة نعم وتسكن فهذه كلمةٌ في قوة الكلمتين لأنك قلتَ نَعَمْ حَضَرْ كلمةٌ في قوة كلمتين فتقول نَعَمْ حَضَرْ فهذا هو المقصود إذن أقل ما يقع من تقبيب الكلام إسمانه أو إسمون وحرطه خلافاً لمن زعم خلاف هذا بتكوينه من حرطه وفعله أو حرطه معيساً أو بذلك عادي فقط لا يتأثث أبداً يكون التقبيب إما به بالاسمين أو باسم وفعل أقلب ما من أقل الملكة لا مركبوا اسم في كركبوا نعم فالتركيب هذا على أنواع كثيرة التركيب هذا إما يكون تركيب إضافي تقول لك عبد الله هذا مركب من كلمتين لكنه تركيب إضافي أضفت كلمة إلى كلمة وإما أن يكون تركيباً مزلياً تقول لك ذاعلبت وحضر موت حضر موت مزجته صار كالك الكلمة الواحدة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 تركيب إسنادي مسمى به في تركيب إسنادي يسمى به الناس فتقول مثلا قال العربي قديمة شاب قرناها شاب قرناها هذا يعني اسم لرجل أو اسم لأنذة مثلا فهذا الاسم هذا الذي ذكر هذا الاسم هكذا على هذا السيئة هو لو نظرت إليه كأنه جنة تامة شاب قرناها يعني القرنان شاب يعني. Paavli uxja, paharnaha, haara tarkib tamu, me kinn nehu, muselman bihi. Taqbata xarvan, haara tarkib tamu, me kinn nehu muselman bihi. Taqbata التركيب haara tarkib tamu, me kinn nehu muselman bihi. Taqbati, taqbati, taqbati, taqbati, taqbati, إن لقيت الرجل الكريم العالم بتسبيت هذا تركيب إسنادي لكنه غير تام الفائدة إنك لم تذكر جواب الشرط لم تذكر جواب الشرط فلما لم تذكره نقصت الفائدة فسمي هذا تركيبا إسناديا غير تام وفيه تركيب الإسنادي التام التركيب الإسنادي التام هو الذي يقع ذكره بجهادي استجمع جميع الشروط من سيد قروان ذكر اربعه شروط ألفظ التركيب الفائده والوضع يتوفرت هذه الاربعه كان التركيب اسناديا تاما كان تركيبه اسناديا تاما قال لفظ مركب مفيد قدره مفيد الفائده في اللغة هي كل ما سدر من خير كل ما استفيد من خير كل ما سدر من خير يسمى فائده ثم. سواء كان في مال أو كان في علم يسمى طعيل وما في الإصطلاح وكل ما يحسن السكوت عليه قيل من المتكلم كل ما يحسن السكوت عليه قيل من المتكلم وقيل من السامع وقيل منهما جميع يعني إذا حسنا سكوتك أنت وسكوتي أنا أنا أتكلم بالكلام Ja سكتت saket ta' anta ufa him, u هذا ta' anta ufa him, ma jne haada karam, mis samm on kalam, u jisamma, ufi ida. Hada alaholi bawi. Paamu hummata ja puhul, puhul, puhul, puhul, puhul, puhul, puhul, puhul, puhul, puhul, puhul, puhul, puhul, puhul, puhul, puhul, puhul, puhul, puhul, قالوا بأن الوصف هذا ما دام يقع عليه فإنه يحسن السقوط من المتكلم لا من السامن وبعضهم قال أنه من السامن فقط لأنه هو الذي تقع الفائدة عليه وعلى بسمائه الشاهد أن هذا فيه سعى الظاهر من هذه الأقوى الأجه بارجيح أنه سكوث المتكلم لأنه هو صاحب الكلام نعم قال إن الكلام عندنا فتستمع لقدم ركب مفيد قد وضع أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معناه قال بالوضع قد وضع يعني بالوضع ومعنى الوضع هنا معنى قوله قد وضع معنى الوضع هنا أحد شيئين إما أن يقصد به قصده متكلمين أن يقصد المتكلم كلامه فخرج بهذا كلام الساهي كلام النائم لم يقصده لأنه نائم لم يقصد كلامه فهو نائم وإما ان يقصد بالوضع على الوضع العربي لا على الوضع الاعجمي ان من يقصد على الوضع العربي لا على الوضع الاعجمي الظاهر الثاني ظاهر انه ان كلام الاعجمي لا يطرف الكلام العربي ولا مدخل العربي في الاجنبي فجري هذا يكون المقام ان المقصود بالوضع موضع على لساني العربي وهنا أنبه على بعض الأشياء التي قد تقع لدى بعض إخواننا من جهتي الإفراط في استعمال كثير من الألفاظ يظنونها عربية لكنها في الحقيقة ليست عربية بمثل ذلك موسوعة موسوعة كثير من إخوان يقول فلان النشاء الله موسوعة في العلم ويظن أن موسوعة هذه كلمة عربية بإيزاء الرجل الذي هو امتظلع في العلم وهذا خطأ جسيم وقع جراء تصح في بعضه الكتابات من اليازجي إبراهيم إبراهيم اليازجي صاحب المقامات فكان قطبها بعض الكتب فتصحفت كلمة من الناسخي وصحفها أحد الأتراك وتبعه عليها إبراهيم اليازجي فنقلت هذه الكلمة بإزاء الرجل المتظلع في العلم الرجل الذي له مكنة في جانب العلم يقوله فلان موسعي فلان موسوعة في حصيل العلم ولو راجعت أنت كل كتب اللغة لا تجد هذا اللغة بإيزاء الرجل المتظلّى فيه، لا تجده أبداً لو رجعت كتب اللغة، لما هو موجود بين أيدينا وما ماشينا فيه رعفنا فإنك لا تجد هذه الكلمة قد قررت على هذا الجنب وقد نبّه على هذا بعض أهل العلم نبّه عليه بعض العلم وإنما الذي يذكر في هذا الباب المجمعة، فلان المجمع, المجمع يتظلّى فيه أو معلمة، تظلّى في العلم يعني هذا يصح ان يكون على هذا القبيل يكون يجترش من اغلب الفاظ الرسكله تسمع بعض الاحيان من كلمه فرنسيه ريسيكلاج اخطات في هذا هذا يعني هي على هذا يعني يكون هذا المقام مما ينبغي أن يصرعي انتباه طالب العمي اللهم الله. قال إن الكلام عندنا لفظ مركب مفيد قد وضع أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعله في محرف بعد أن ذكر حد الكلام معيد حده هو اللفظ المركب المفيد اللفظ أخرج كل الدوال التي ذكرناها المركب أخرج المفرد أخرج ما ليس مركبا والمفيد اخرج جميع انواع التراكيب الا المركب الاسمادي المفيد فايده النتامه تنحس السكوتانيه نعم والوضع اخرج ما كان مفيدا وما كان افضل وما كان مركبا لكنه باللسان الاعجم لكنه باللسان الاعجم فهذه اول ما ذكرها الناظم رحمه الله هنا وما شاء الله ابن اجروم في المقدم طيب أقسامه التي عليها يبنى بعد أن تكلم عن الكلام وحده ذكر أقسام الأصلا يقول أقسام الكلمة وليست أقسام الكلام أقسام الكلمة الكلمة إما تكون اسما أو فعلا أو حرفا أما الكلام أليس هذا من أقسام الكلام لماذا؟ ان الكلام قد يتركب من دون حرفه قال الرجل كلمة أين الحرف؟ قلهم فيه أو الكلام قد يتركب غير فعلي فتقوله محمد آت أو محمد جميل أو محمد مصلم أين الفعل؟ غير مهم فتجد هذا لو قد أقسام ستركب منها فتكون لزاما تركب منها لكن في حق الأمر هي أقسام للكلمة وليست أقساما للكلم وإنما الذي حمله على هذا ضيقه التفعيل هو الذي حمله على ذلك ويجوزه الشعر ما لا يجوز في غيره لمن سأله لأقسام لذلك طيب فقال أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى رتبها على هذا النسق لأن هذا هو ترتيبها لأن هذا هو ترتيبها أصالة الترتيب الأصري وهكذا الاسم ثم ترتبة بعد الفعل <تصفيق> ثم ترتبة بعد الحال طيب الحمق الله فالاسم بدأ به بقوله أقسامه التي عليها يبنى اسم نعم الاسم في لغة العرب إما أن يأخذ من السمو قيل مأخوذ من السمو وقيل مأخوذ من السماء السمو العلو والسمة العلامة هذا أباني بيها من بسطة وكيفة والاسم هذا له عدة لغات حصل إلى تسع لغاتها لا تسع لغات وأما تعريفه في الإصلاح عند الدحا في تعريف الاسم هو على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن هو الاسم كل كلمة دلت على معنى في نفسها فاخرجنا ما ليس له معنى في نفسه هو الحرب. وبقي معه الفعل كيف خرج الفعل بقولنا ولم يقترن بزمن اخرجنا الفعل بقولنا ولم يقترن بزمن لان الفعل يحتاج إلى الإقترام بالزمن يحتاج إلى الإقترام بالزمن نعم. وأما الفعل قال اسم وفعل ثم حرف معنى اسم وفعل الفعل هو مطلق الحذر في اللغة وأما في الأصلاح هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها وقترم بزمن كل كلمة دلت على معنى في نفسها وقترم بزمن هو الفعل قال ثم حرف معنى ثم هذه ليست على سبيل أنه أخر الحرف ثم للتراخي في التراخي يعني الزمن ليس معنى هذا انتهام الحرف وإنما دعاه إلى هذا يعني تضييق نبيات عليه تضييق الوزن عليه والذي حمله على أن يجعل العاطفة ثم على أن يجعل العاطفة ثم نعم والحرف هذا في لغة العرب يطلق ويقصد به طرف الشيء قال الله عز وجل ان من الناس من يحب الله على حرص على طرف اين صاده خيرا اطمئن به وان صادته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره بسم الله والصلاه والسلام على فالحرف هذا هذا هو معناه في اللغه اما معناه في الاصطلاح فهو كل كلمه دلت على معنى في غيرها دلت على معنى في غيرها كل كلمه تدل على معنى في غيرها فانه يسمى حرفا ثم قيده بأنه حرف معنى هي يخرج لك حروف المباني وهي الحروف التي تقيم العرب بها كلامها فالعربي إذا أراد ان يكون الجملة له جملة من الحروف يستعملها في إقامة كلامه فإنه استعملها في إقامة كلامه سميت كذلك لأنها أصلاً تبنى بها الكلمات كما تبنى, كما تبنى البنايات بالحجارة فكذلك الكلمات العربية إنما ببناها في هذا بهذه الحروف التي اصطلح اهل العلم اسمها يسميها بحروف التهجي بحروف التهجي وفيه مقابلها في مقابلها يعني حروف الحساب وهي التي كان العربي قديما يعني يحصل بها وهي على غير الترتيب الذي مرتبه في حروف التهجي وهي التي جمعها قائلوه في قوله ابجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ فهذا وترتيبها ولا هم بكل حرف 1 2 3 حتى عشرة ثم 100 200 300 400 500 حتى 1000 ثم الآلاف واخر شيء وهو الغين وهو 1000 فلما تسمع انت مثل قول صاحب الجزالية ابياتها قاف وزاي في العدد ماذا يقصد بهذا يقصد ان القاف له عدد معين في هذه حروف الجمل او حروف الحساب ما هو عدد قاف هذا جاد هاو ها 100 100 هي بالقاف ب100 بيتها قاف وزاي مش زي ب7 نو ا ب ج د ح و ز 7 7 100 عدد ابياتها الزغليه ابياتها قاف قم في العاده صورتهم كيف؟ هذه تسمى حروف الجمل المقصود من هذا أنه أخرج حروف التهجي وأراد بها, أراد بها حصراً, حصرا معينا وهو أنه يوقفك على حروف المعاني التي لها معنى في غيرها حروف الجار حروف العطف والمعرفة فهذه حروف لها معنى في, في غيرها فلأجل هذا قيده بأنه حرف معنى لأن الآخر يعد من حروف المباني وقتها وقتها طيب أنت أود تثني من أباب لكن بإذن الله عز وجل بسم السدري الله عز هذا آخر شيء نبطره بحول الله عز وجل نبطره نبطره كان سأل كان الوقت واقع عن لعننا كيفية بين الصرف والنحو في حد النحو الذي ذكرناه قال كيف أخرجهم الصرف فان جملتي حد الله قلنا بان حد الله هو علم بالمقاييس المستنبطه من استقراء كلام العرب المتعلقه باحكام الازائد فالصرف هو علم من المقاييس المستنبطه من استقراء العرب المتعلقة باحكام جزئيات الكلمه فالكلمه هي قول مفرد والكلام قول مركب فالقول المركب ينظر هو هو, هو محض نظر نحوي والقول المفرد في جزئيات الكلمة وما يلحقها من إعلال وإبدال وقلب وأصالة وعدم أصالة هذا يدرس في فن الصالح هكذا أخرجنا الصرف عن النحو لأن في النحو قلنا المتعلق بإحكام أجزائه أجزائي الكلام وأما الأخرى المتعلق بإحكام جزئياته وأخرجنا البلاغة بقولنا المتعلقة بإحكام معاني كلام العرب هذا هو يعني عموما الخاصية التي يخرج بها الصرف نعم، أفضح، يعني, يعني ليس فمة نظاماً كلياً هكذا والسائل قال عذراً السؤال يقول ما هي أمثل قريقة إني دراسة النحو ولا شكل الذي ينبغي على الطالب أن يُعنى به نظر فيه قد ذكرنا ذلك من قول ناظمه إذا فهمت ذات فهمك للمراد من النصوص لم يكن عنه يُحاد إلا بفهمك لغاته العربي محرر عن علومه بالرغبي نحو وصرف واشتقاق ودوم قال هذه الأساس انه من اساسات فنون اللغه العربيه والعلوم الادبيه تشاهد انه لا بد على طالب العلم ان ينظر اذا حمس نفسه على النظر فيه فانه يلزمك ان تكون من يرعي شؤون الاولويات وتقول اولويات قسمه اهل العلم على قسمين اما ان يكون اولويات في العلوم ككل واما يكون اولويات في العلم الواحد فنحن الذي يعني نظرنا هو في النحو هو قدرا مخصص متداول كما مثلا ازهريه او, مثلاً أو مثلاً هذه مقدمه الناجون او مكمره يعني هذه الكتب في متناول الطالب الابداها وان يحفظها لان حفظ الامر مهم أن يحفظ هذا النظم يحفظ هذا الكتاب ثم ياخذ يستطيع في الكتاب الواحد أن يعمل فيه وفق التدرج في, في العلم ياتي مثلا في هذا الكتاب في هذا النظم يشرحه او يشرح له ما يشرحه له من هو له مكنة ولو بقدره يشرح له هذا النظم ويسمعه من شرح العلماء يشرحه له بشرح مياسك يحل الألفاظ الحفاظ ويوضح المعاني للمعاني كما يقال ويعاني النظر في هذا النظر فهو يوضح له المعاني فقط فإن استدبله النظر على جهة تثبيته في القلب فبعد ذلك يحوله يشرحه شرحا كوسقة يأتي فيه ببعض النسائل الخلافية التي في سم الذهن لكثرة الاستشهادات بالشعر لكثرة الاستشهادات لكلام الرب سبحانه بكيفية إيقاع هذه القاعدة على ذلك الشاهد وهكذا ثم بعد ذلك قد يكون هذا النظر عليه شرفاً منتهي يعني يأتي فيه بذكر الخلافيات على جهة يعني التبسط في الكلام والتفصيل في ذكر العلل على لا يكون ذكر العلل التي كما ذكر في مقدمة في المجالسنا هذه أنها تحمل النظرة فيها على سخطة غضبية حول العربية عمومة وحول النحو فينقم من النحو ومن نحا ويتلبهم للقول وينتقصهم باللسان إذن هذا في العموم أنصر به أخي الكريم وبعد ذلك يأتي في الملحة العرب بعد هذا النظر شيء قيب جداً قطر الندى أيضاً بعده ثم بعد ذلك إنسان ينظر في شرور ذهب ذلك وعليه بعض النظروم وضمه بعض الشناجطة وكذلك القطر يعني فيه من أهل البلد من اتعام مضمة ما سمعت وكذلك يعني نلفية بشروحها وكذلك كتب تسئيل ابن مالك يأتي بعد ذلك وكذلك يتوسع الإنسان لكن لا يجعل هذا النحو علما مقصوداً من درسته ذاته لأنه ليس علماً مقصوداً من درسته ذاته الناس في النحوي على طرفين خيراً إما أن يعني يزهد الناس في النحو حتى يصيراً كما قال شاعرهم مثل الكلاب ومثل السنانيري لو, لو يعني في مقال لا أستذكرنا جيداً لو علمت الطير ما في النحو من حلاوة لحنت ورنت ودقت بالمناقير يعني لو كانت الطير هاره تفهم معنى النحو لكانت يعني تحاول أن تقترب من النحوي في مجلسه كي يستفيد من هذا النحو لماذا؟ لأن به تمييز بين الطيري وبني آذة لأن الرجل الذي لا يقف على فهم كلام النحو, النحو، ولا على تقرير المباحث النحوية وإيقائها في كلام الرب سبحانه فإنه ليست أفهم كلام الله عز وجل كما أراده سبحانه عز وجل. لماذا؟ لأن كتاب الله بلسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم سيد العربي وسيد العجم صلى الله عليه وسلم. فليجري هذا لذا من عليك إدارة تفهم كلام الله عز وجل لذي أنت مأمور أمر بفهمه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال النبي وقال الله عز وجل الله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب ليتدبروا آياته فتدبروا الايات إنه بمعرفة أوجه الإعراب والبناء لأن الإعراب به يحصل الفهم إذا من يستعمل هذا فإنك به تحصل الفهم فهذا يتميز به الناس في هذا الجزء الثاني من جعل هذا النحو يعني علماً مقصوداً بالدراسة لذاته يثار ويعاقب الرجل عليه لذاته لذات الفن هذا يعني, يعني قد يكون الإنسان فيه محكماً جانب قومية هذا يعني مذموم إذا لم يحكم فيه جانب العقد الولاء والبراء على لا إله إلا الله وكذلك يكون الجانب الآخر وهو أن الرجل الذي يريد التوغل من النحو الكثيراً يكون هذا على سبيل ما خلق له أصالة فوإنما خلق لتحقيق العبودة لله عز وجل وخلق لتحقيقي لعمارة الأرض هذه ها؟ لعمارة الأرض هذه بالتوحيد فهذا مقصود لذاته ذاتا هذا مقصود بالذات وهذا يجرنا إلى الكلام عن قسمة العلوم فيه من العلوم ما هي علوم مراجئ فيه علوم مسائل آلات ولها حكم المقاصر هذا مقرر في القواعد وفيه علوم تسمى علوم المقاصر علم مقصود بالدراسة الذاتية، لا يدخل في هذا إلا فل وحيد وعلم أكيد هو علم الدوحيد وما كان لما يدخل تحته من الفقهيات فإنما هو كابع له من جهة العبودية من جهة العبود للزوجين العملية هذا عموما يعني فيما يتعلم ولجل هذا قد حظى شيخ الإسلام في مجموعه في الرد على طبقات من الصوفية ممن عاشوا وعايشوا وقت الشيخ الإسلام الذين أرادوا كانوا يتعبدون الله عز هذا يعني لا يتأثى أن تعبد الإنسان الله بالنحو إلا على جهتي أن يكون هذا تابعاً لغيره من العلوم وهي علوم المراجع كيف تنظر في الكتاب كيف تنظر في السنة كيف تفهم كيف كلام العرض هذا هو. هذا في العموم يعني نعم هو قال أنت ذكرت في العرب البائدة ولما قصتت قصدتها لما ذكرت العرب البائدة وأقسام قبائلها التي إذا كتاب تاريخ ايام العرب ذكرت بأنه يجب على طالبي العلمي أن يقف عليه نقول الوجوب هذا وجوب صناعي وليس وجوب شرعية أنا تصورت فيه وجوب صناعي ووجوب شرعي الوجوب الشرعي هو الذي يستحق صاحبه العقوبة يستحق تاريكه العقوبة ويثاب فاعله وإن كان هذا حد عند الاصوليين قد تعقبه, قد تعقبه بعضهم بالرفي والانتخاص الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازبا أما قوله ما يستحق تاركه قليفا ويثاب فاعله نقول قد يفعل رجل الواجب ولا يثاب عليه قد يفعل رجل الواجب وتبرأ بمته منه ولا يثاب عليه هذا يعني صعب شيء من لكن يعني مثاله سهل الرجل الذي شرب الخمر رجل شرب خمرا هذا ورد في نص النبي صلى في حديث سعيد آآ آآ كما في في حديث ابي سعيد الخدري أن النبي صلى من شرب خمرا لم تقبل له صلاه يلا اسمع 40 صباحا لم تقبل له صلاه 40 صباحا يعني 40 يوم هو هل هو مامور بادائها مامور بادائها اتفق العلماء على انه لا تذيره لا لا, لا لا لا تنفك ذمته عن افيائها في ال40 يوم هل يؤجروا عليها؟ لا يؤجروا عليه هذا هو معنى الحديث لا تقبلوا له صلاة يعني لا يكتب له أجرها هل تبرأوا ذمته يوم القيامة ولا يؤخذوا عليها؟ لا يؤخذوا عليها لأنها برأت ذمته ببع لها ها؟ فهذا واجب فعله لكنه لم يتبع عليه لأن هذا ليس لزاما أن يكون مقارنة للوجوب الثواب نبه على هذا شيخ الإسلام شيء من هذا المقام أن هذا الأمر الذي ذكرته الآن هو ليس وجوبا شرعيا أخي الكريم لمن سألت هذا السؤال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 هذا يحتاج إلى أن ل... يقدمه راحة في, في حاضره ما هي المنظومات التي ينسحوا بهذه في جميع العلوم هذا يعني تجد الشيخ من الحيمة رحمه الله يقص القول في هذا وراجع ما يطره بعض العين الشيخ صالح للشيخ يحتاج إلى هذا يقول؟ يعني في حفظ من الصوت أخذ الإلهاء تألم طيب لو قيل لك أخي الكريم هذا سعر قال لماذا تقول بأن صوت الرجل قد لا يجتمل على بعض الحروف مع أنه قد ورد في أحرف العلة أنها من من الحروف وهي يعني مخرجها على جهتي انها قد سميت أحرف يعني قال يعمال المهم وجهه يعني أردني فيما نري أن هذا الذي ذكرته لا يتأكد أقول أخي الكريم Lõu, ma tean, et ma vaha, fi ġembi, enna salt, tegi ja kunu fhaqqad xari ġemmi nalli salt. Ja tegi ja kunu fhaqqad ġemmi, et temp. Arraġuru, ennegi juhidu, fusaan, ta maħaran nalli sina, uduraban, maħal, et ta, et ta, et إذاً هذا الأمر لا يتأتي على هذا الجنب سماه النبي اسم صوتاً ها؟ وهذا التسمية هذه ليست تسمية شرعية إنها تسمية لغوية استعمال وستعماله النبي صلى الله عليه وسلم فلأجل هذا إذا سماه صوتاً وهو لن فيه حرب وكان من غير الفمي فلا ضير من هذا المقام ولا إشكاله البت الله أعلم بالصوت يكون الله تعالى نساني العربي هم بي جغران كلمات العربية اسطاص فأتجنح فيها الأوض هذه مسألة أصولية منها لغوية يعني هل يوجد في كلام الله عز وجل كلام بغير اللسان العربي الله يقول لسعين عربيين هذه فيها أقوال الأصوليين فيه من يرى أنهم أما تبارو الأعلام كانت عجمية لمجرد أن تدخلت القرآن صارت عربية وقول الثاني أنه الذي حصل فيه توارض اللغات يعني كان عند العرب وكان عند العجب <تكلمة> هذا يعني قد ذكرته قبل أن أصل إلى هذا ربار إخواننا مثل سميد نحن نقول سميد يعني سميد يعني هذا في لغة العرب وفي لغة الأجم يوجد هذا إلا بفرق دقيق فهو إبدال الدال ذالا معجمة إبدال الدال ذالا معجمة وهنا أفتح هذا لفائلتكم وهو أن الكلمة, الكلمة إذا وجد فيها السين والذال فاجزموا بأنها ليست عربية Ida, te võtsite kerimata على jena, alan, sini ma da, et zimu ja ziziman, biennahale, eksit araabia, varifäida, padjafäida, padjafäida, almeždu fajalus, a verifikta vihi, alfamosa muhe, ja fada, reevu, kasvahibita, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, المساله والحريق كثر في المجلس ماذا لم تذكر في صحيح وهو صحيح هذا مثل السماء عقبه الموسى بن شيخ لما كان هذا المقام على هذا الصدر على هذا الصدر وصله انه قد اخبر بها مسلم مسلم النيسابوري والنيسابوريون هم من الاجما واستعمالها باذن هذا اللقب هو ان الاستاذ من استكمل العلم بعض ما يقول ان يقال له بسكار كما أطلقت علابيس عقل إسراهيني كما أطلقت علابيس عقل إسراهيني كان يظلع في في إيده هذه الأستدت وهذه من هذه القاعدة نستكيد أنها ليست العربية وقد جمعت بعض الشيء هكذا وصل معي بخلط. ثمن كلمات هكذا لسن العرب ولعل الإنسان أن يختم بهذا الجهن أن يجمع كثير الكلمات التي رقعت في هذا الصدد فكلما وليس هذا فقر في القاعدة، فيها أيضاً أحرف تخرج ما في لسان عراض نشاهد أن السؤال الذي ذكره أخونا هنا في قضية ورود مثل أسطاص والاستبرق والسندس وغير ذلك من الفاضل التي كانت أعجمية فإما أن يكون من توارض الغد وإما أن يكون من من الكلمات الأعجمية التي متى ما دخلت على, على كتاب الله عز وجل صارت صارت عربية كيف الجمع بين أرضين؟ هذا الله أحب السلام الكلام عند أهل سمت والجمالة السؤال عن حول الكلام هم الكلام عند أهل سمت والجمال كانت مشاركة أكثر كلمة كلمة تسهلون الله سأكون أكثر لا لعلك تقصد كان المقام في هو يقول لو قلنا بأنه في كلام العرب يطلق الكلام ويقصد به بي... يطلق الإشارة ويقصد به كلام يقصد به الكلام ويطلق كذلك الغمز يقصد به الكلام يطلق حكاية الحال ويقصد به الكلام في لغة العرب فقط أليس هذا وليجة يتخذ... قد اتخذ وليجة في... في جنبي تأويل الصفات أو ما إلى ذلك لا أرى لم يتضح لي ذلك لو كان في جانب الكلام بالنفسي لعل يكون من هذا الطريق صحيح يعني الكلام بالنفسي ويطلع احدنا بكلام كده بشعره هذا يعني فيه تفصيل انا احبذ ان اترك هذا على الاطلاق قد يكون يعني بعض الناس من الميلشيات اللي تحصل عند الناس أنه لا يراعي الناس ليس معنى هذا انه لعنده في هذا المجلس انه هو امثل مني بكثير ولا أقول لعله بل فيه من كياد المجلس مهوان فلم يبي كثير لكن أقول ان هذا المقام ينظر فيه إلى جنبي أنه لو كان فيكم او من إخواني الذين سمعوه في الناس ما ليس له مكنة استدفاع بعضي وتقرير بعض المسألة العقدية لا يتأتي عليه إرادة شبه وربها وليجي هذا كان بعض المشايخ الشيخ صالح الشيخ يشرحه على كتاب الشبهات يمنع ويحرج الناس من لم يكن حضر معنى كتاب ذوحي يحضر معنى كتاب لأجل هذا يعني من السماجة بمثان ومن عدم الغوية وحكمة أن تلقى مثل هذه الأشياء يعني فيه تفصيل هكذا ذكره الشيخ نامين فقط أخي الكريم راجع في هذه المسألة ذاتا في مسألة هل يطلقوا حكايته هل يطلق الكلام النفسي على الكلام في لغة العرب أم لا راجع مذكرة الأمين شنقيضي في هذه المسألة تجد ان شاء الله عز وجل ما يشفي الغليل بحول الله عز وجل أما نفهم الكلام عند أهل السنة والجماعة نقول أخي الكريم نحن نتكلم عن الاستلاح والاستلاح عرفته قصدا كي تفهم أنت المقصود عرفته أنا عرفت الاستلاح فقلت الاستلاح في اللغة ما هو الاتفاق هذا ما اصطلح عليه أنت بيس سلم مع الفارق ريش يوم الحديبية اصطلح أي اتفق هذا في اللغة وأما في الاستلاح فتعريف الاستلاح في الاستلاح هو اتفاق طائفة مخصوصة هم النحاء يجل هذا لما قال هنا إن الكلام عندنا لتستمع عندنا نحن النحاة لأنه فيه كلام عند الرسوليهم وغير هذا وفيه كلام عند الفقهاء مما يبطل به الصلاة غير هذا وفيه كلام عند الأهل العقائد وهو كلام الرب سبحانه وجل في علاه والأجل هذا بعض الناس قد يخطعوا خطأا لسيما وهو أنه لما يرى أن من أسماء علم العقيدة علم الكلام يبادر بالمسارعة إلى رب ذلك فيقول كيف الجمع بين النقيضين وأنه يتأتى لنا الجمع بين الضدين كيف يتأتى علم الكلام هو الجهل وكيف تجمع أنت مع علم نقول لا وإنما سميت العقيدة علم الكلام بناء على تسميتها بأهم مسائلها وهي مسألة الكلام إثبات الكلام من الله عز وجل فننبه على هذا الشيخ صالح فضر الله ورحاه ورحاه بخير فقه بزيادة ترسيلهم في هذا الصورة فأقول الكريم أن الاصطلاح جانبه مرعي إذا درست أنت لو كنت أنا في مبحثي وصولي لا هذا الكلام قليلا لا تسمحون لتها وإن كان قد تسمع شقصا منه بجهة بعضا منه لماذا؟ تسمعه لأن الأصولية من علمائنا يتكلم بلغة العربية وكلام الرب الذي يستوحى منه تستوحى منه النصوص وتستوحى منه الأحكام بلسان عربي نمي فتحتاج إلى معرفة بلغة العرب فقط أما أن تكون قصراً تفصيل على هذا المقام؟ لا أخذونا سأل كيف تنصحون من قد بدأ في حفظ المقدمة المنصورة وهل تقول بأن تفضل وهل تقول بأن من بدأ فيها حتى بلغ منها منتصف هل يصح له أن يتركها إلى نقول لا نقول له أسمم حفظاً أن المنثور والله عز وجل بذلك الأفضل هذا يعني أنت من أنك ذلك المنثور وتقدم على النظر لأن النظر هو بإيزائي تلك الأفضل ولا يستغن عن الأصل إذا كنت قد نضيت فيه شوق النباس به فلا أنصح تلك لا أنصح تلك اللهم ورحمة الله ورحمة الله طيب هذا أخير من اليوم بسم الله جل يفتقنا وأن يلهمنا رشدنا علينا بالإخلاص في كل صغير وخبير حان الوقت للانتشارات الرهيبة أستغفر الله وله الصلاة السلام على رسول الحمد لله الذي بنعمته تتم